الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكرياء ويحياء وعيسى وإلياس صالح و واليسع ويونس ولوط وقيل فضلنا على العالمين ومننا فهم وإخوانهم وجتبينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولواشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنصر فَإِنَّكَ فُرَّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنَّ زَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ Thank you.